সমান সত্য টি বৈশিষ্ট মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হলো লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল ওয়ালাম এক্লাহ কুফন আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যেই ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরাই ইখলাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের গোস্টি পাথর পেস টিভি বাংলা মানবতার সমাহানি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 علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أَكْمَامِهَا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما وظنوا ما لهم من محيط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس القلوق ولئن أدقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها دالي ليقولنها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 يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية حمده ربنا ولك الحمد الله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 حمين عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله الله مكوام سميع الله لمن حمدا يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وما اختلفتم فيه من شيء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 وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ رَبَّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بيننا س الله لم من उच्छेद्लम के राजस्व दिल्ली ज्ञान दिल्ली मनोनी मेरे कुरान सन्ना जो मेला ममिन आल्ला दया अर्जन करें बोझार गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान कुरान कह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 আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বিস বাংলায় উড়ান একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয়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 शाई अब्दुर रहमान मदानी सान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस يا إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضمين آمين والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له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 يَشْفِقُونَ مِنْهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ فَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَجْتَهِدُونَ فِي سَبِيلِهِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حرز نزد زدن في حرسه ومن كان يريد حرز الدنيا اعطه منها نؤته منها وما له في الاخره من نصير الله الله سمع الله لمن حمدا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل المبين ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ نَصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم, وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده সালাম আলাইকুম আমি আপনারা দেখছেন মানবতার পথ প্রদর্শক আলফুর আনুল করিম কি ওসিরাত করেছে মানব জাতির জন্য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 बृहस्पतिवार सन्धार साढ़े छटाय बान सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगलेशे पीजिवी बांगल्